وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرا تظن أن يفعل بها فاخرا كلا إذا بلغت السراقية وقيل من ضاق وظن أنه الفراق وَالْتَفْسَدِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ الْمَسَاقُ فَلَا قَدْقَ وَلَا صَلَّا وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا ثُمَّ ذَهَبَ إلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّئَ أُولَادَكَ فَأُولَى ثُمَّ أُولَادَكَ فَأُولَى أَيْحَسَبُ الْإِنسَانُ أَيْ يُسْرَكَ صُدَّاء ألم يكن غفة من مني يبنى ثم كان علقة فقلق فسغوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى